بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين جهود، وما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض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 وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تاتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود بل عرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فذحون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء